السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يتروا منتدى طلاب طب انشام www.1n.net ان نقدم لكم هذا الاصدار سماك اتش يغطي كل حاجه ايوه يغطي اي حاجه بدايه بتدريجيه ترجيه لما بنقول ايه بالدقيق بالثلاجه زي طبعا الهرمون التريودات بتطلع هي لو زودته بقى حته كمان في الورق اللي ده بيطلع ايستروجين ومعاه كمان بيشتغل زي بالظبط هرمون تريس ان اي بي اللي بين والهرمون ده باك على يبقى مرة ان انا عندي كل شويه تمام كل كل ما بتيجي ولما لما يصبح جريلولتسا ده كان يؤدي إلى افراز كمية أكبر من الـ H و الـ H, H. يتبع فيدباك على الـ F-S-H طيب لكن تكبر و الواحدين هي عما تكبر تكبر تكبر تكبر صح؟ وتكبر ومين تكبر ومين هو من كامل. بالنتين بيكون براند من أسرع خمسين ساعه تمام سعى سعى هنبدأ بس سعى هتطلع L بعد كده هطلع مين هطلع L H search طيب عندكم مين إجينا لحد اثنين عندكم مين ال F اش عندكم مين صح صح اللي هو واحد يجيب يطلع بنقدر نسيبك لكن عندنا برضو اضطراب اللي في الجسم يبقى هاي بتبقى من 200 بيكو كفاد بير ال 10 من 150 دعاء ده غير ما فيش ميعاد جدا بيعمل ال اتش سيرج والال اتش هيطلع بقى ايه بقى عندنا ايه حكينا هو لوتونيزيشن و اويليشن كمان بنتابع كده بين الكوربا نوتيه بيطلع هرمون لا ايه را معايا الكورتر بيطلع اي وبروسترون والتبين مع هذا التبين يعني نجيب ال S S H فيهم خبر اسمه أكتبين شايفين الأكتبين أكتبين S S H ده نجيبين هيبت ده على مين على بقى... وال بقى... بقى... بقى... بقى... بقى... بقى... tego to طبعا ليه يطبع PORSTRONE و يطبع B الثالثة ان الفصل الذاوي بإمكانك و لكن هذا الكوربس التير اقيم إنتشار بسي ولا PORSTRONE بسي ولا ان الكوربس التير يطبع إنتشار كمان كمان اللي بيطلع على الجيل نوريتش و انتهاء Cycler و انتهاء طيب الناس اتأخر هنعضوه زين عشان برضو يكفي اللي في الى الثاكل دي من احنا نعضها فلنشوه انتخاضي طيب طيب بصوا من الهرمون هناخد الهرمون دي, دي فلنشوهر تانية. فلنشوهر تانية. أنا مرة على على بس انا بس يعني ممكن حد يقرأ خالص ويقعد كان في الكلام المفروض ده كله في بس كويس ان هو الورقه دي ليه الصفحه دي نخش على اي حاجه كده الموضوع ده اصلا تاريخ فلا اصعب شويه ايه الصفحه كمان صفحه كمان صفحه اللي مين ده الاول راجل السؤال ده تمام السؤال ده شاء الله اللي اسمه دي جاي شاء الله جايز في الامتحان اللي هو تحال العمل دي هي اللخمه دي باذن الله تعالى اه كل رامض. يعني بس على كمان في, في اللي 40 مع هذا الجسر، فالقصة هي أن إن شاء الله برضو زادني برضو ديبليكلبر. فيعني الدراسة دي مهمة أولى بين إذا كان شو خلينا نقول. الدراسة التالية بقى بتقولي ال interactions ال اللي هما اللي هما LH اللي بقى واحد ولا تاني هرمون او حتى لو انت خالص لا ادخلوا على الافتات وكده وكذا ال ام اس دي انا بس انا عايز دي على بص بقى كلها الهرمون في أول عندنا بعد بسيس بجداريبها في اليوم السادس خلي في اليوم يعني انت ممكن هكذا افرشت به اليوم السادس من الساكل فالـ L-H الـ f بيديه مكا بـ L ذا زاد لكن الـ H يحب مين؟ يحب الـ L-H فالـ L-H تود تطلع مين الـ First-Tool الـ First-Tool في small راح تطلع مين؟ بيطلع تطلع تانية من الـ f وبعد اللي بعد كده الـ اتش اختفى خاص مش يعني هو بيقش بعد كده بيبدأ الثالث ويه الـ F-H نفت سوري الـ نفت لكن الـ الـ و الـ هباليهم زيادة اخرى امتى اه دي زيادة من الكربخ الوثير امتى في او بالضبط من الوثير اليوم الـ 21 اليوم عشرين الضبط يعني دي على 14, 14 هنا 14 يوم في اليوم السابع في الرشاة الثانية في نصف اللي في في في فيها هنا لوثير. في نصفات الضبط ده المثالة من الكربة سلوثير هنا بأثيق من الـ الـ ايوه ما قلت انا فاكرش اللي ما عندهاش سلسله بس هي اول مرة كده وتفش شغل كده اول مره نعيدها غلط بص بقى جميع هتبقى اول حاجه عندكم بتنين بتاس اتش تجاريها اول دي بص كده فاجل هاخدهم دول لوحده الاس اتش بي الاول فاجل دي فاجل مره ثانيه عشان هنا في بدأ بدا رح راح قال بعد كده بعد نعمل عملت التالي عشان بقى الاوبريشن دي بعد, э بعد كده وخلاص صغير بعد كده وكمل الساكن كله هو إيه ولايه مش مرة ثانية طيب ليه بعد على مين على ال مرة واحدة بس ال مش عارف. خلاص ال LH بحتاجوش غربة just bring of blood ال الساكن مع ال LH فكه مش مرة ثانية طب الإيتش اللي منه بيك واحدة قبل أو بشويه ليه عشان طبعاً الإيتش المرة تانية بالكورب زي بيطلع كل الـ من الإيتشين والبروسترو في هنا الميتوديزيا أنهار الصور اليوم من البروش طيب ليه بعد كده هاتف على البروش سترون بص كده يبدأ قصة تبدأ قصة البروش امتى امتا جارة قبل الابل يظهر هنا شعر البروش عشان طلع مين الاسبتة في السيارة حياتي ايدي لازم يوصل فيك امتى التيجة دي 21 ايش معنى عشان ده قمة الاكشن action of the, of the بعد ده تبدا كل هرمونتك كلها تاتي عشان كل هرمونتك كلها تاتي تبدا تتعلم جديد لكن مش على ترى ايد شيئ تبدا تتعلم جديد عيله مره تانيه وتنسى اروح وتفتح مره حاجه وفيها عشان اوجيليشن مع مع عشان اقولك ال هيعمل صح فلفه ان هي هنا هينا عشان تعمل مين تعمل من ال في قرитель أمريكا راشد. إذا الترديشة أدنى كم تسليم الكوب أو أدنى او ترديشة يصل مش مش خالص. أنا أنا مرة. كل مرة. بعد كده اللي هو ثمانية ولا مرة ولا مع بعض ساكن بعد كده لا مش يوم سبعة عشر بس هو أول ديك يوم سبعة الديك ده ال L H وال F S H بريء ولا حالة جدا من الديكوشا واضح يعني إيش نداوم بس وإيش نداش يبقى H ال H و ولا ده ده يتدي <تصفيق> <بيهاي دلتيك تصفيق> <تصفيق> اللي هو في جو في ان شاء الله بيعني ديش ها خش فيه اللي هو الضغول أوس مرمون في الزياجة عشان خاطر ده أبقى الخاطر عليه كلاما أقول لكم كل بص البرمونس كلاما أخرى بس طبعا كده بس كده على الربارة بعدها بس كده عليها عمسنا مع عمسنا لأ إيجا عداني ورداني ورداني الجامعة جادة في الأولية خاص في الأوقات التي تلقاش في البرمون بس طبعا أول أسمع مرتبطة يجينا صح اه نقول ظهرت تمام تاريخت الشيكو اكتبها ده في المكان المكتوب هنا اتش مش في ما ينفعش بقى في عشان توصل بايكس ادوسه فيري مع الجكره ففجاه بقى بيطلع الشيء ده الشيء ده اللي هو بس يخلي بس بقى واحد طب ليه فقالوا لي احد شيء يجب ان يكون هناك كل شيء يجب ان يكون هناك كل شيء يجب ان يكون هناك في شيء يجب ان لو هناك افضل شيء يجب ان يكون هناك افضل شيء يجب ان يكون هناك يبقى على على ولكن هذا يجب لكن يكون في المستقبل ان يكون في المستقبل ان يكون في المستقبل ان يكون في المستقبل ان يكون في المستقبل ان في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 بسلا ما رتاني أشعر بموت ما رتاني. فعلى فكرة إيه ناس من ناس تمس السايك إلى عليكم واحد ربي. واحد ربي. واحد ربي. في علىكم بيت ليه؟ كل اللي هو الفتره الاوليه من السايكل اللي بتسميها مع فيت مع البوليتيكر في البوليمر اللي اسمها في استراتيجيه غريبه دي كان بير شوط عشان اسمها لوكي تي يبقى دي يبقى برجع دي, دي, دي, دي ابو حاجه عندنا خلاص الموضوع بتاعه كلها خلاص معايا طيب اول حاجه دخلت كل هرمون ده يقدر كده مع بعض كل هرمون ايه اول حاجه اللي دخلت مين جدا عندنا ال اف فهنا خلينا نطلع عندك اول اسم من اف اتش تمام ال دي بيقول عندي لا طب دي الغوضة عندي؟ لا ما تاني عندي أعملي دي يعني الفيز هو ليه فس واحد الكادة كادرة فس وايك أنا هرمون بس فبين هرمون الفيز أو الفيز و شوين أو كي يبقى بس كادة أي بس ما ولا ما لك من يهمني البيت الأولين الـ F-S-T-H وبدالي سيادة كمان بعد إيه كمان انخفاض في مستوى وانخفاض نتيجة زيادة في على الـ f s t تبصي القطر بشر ده القطر بشر ازداد ال H جعله جدا يوم طبعا مين ال H ال H انت اعملت انا ازداد مين ازداد ايه F H انت لا تبقى بجملة تعطيها بجملة يلا انا بجملة اللي بجملة اللي بقى بقى هو ال تحصل اول حاجه تحصل هو ال C ال C ال اللي هي الثانيه اللي هي level of هاي level of إسترش. يؤدي هاي level، يؤدي إلى L search. هاي level of إسترش يؤدي search. والL اتش سيرش يؤدي الى زهور أو شعر أو small level of progestrone. وsmall level of F search. واللي بيبروسيون بيطلع ال اكس اس عشان يحسب الايه الاوبليكيشن هات كل في ال ديري على هما من ميتين؟ الـ H&BD و الـ بدأت إمتاق دي 2-1 اللي هو نصف بالضبط لو فيه؟ دي 14 يوم و 14 يوم فإذا كده يوم ده يوم 14 كده تمام؟ قد كده ما كده زي مثل الزجال دعيب إذا كنتم عنده مثلا 12 سنة خاصهم عنده مثلا كده 30 سنة أحيى فترة ليه ابدا نص نصر الزجاج هذه الفترة عن 22 سنة أحسن أحسن الله من اللاعبات الدولة نفس حوالي كورسي بيطلع هنا معدلية 17 ويموت إبداية 19 يومات المنفون عشان ابدأ 21 يومات المنفون هذا إذا عديد أكثر من المنفين من الـ of the pressure zone والـ of the هيكون شايفه الكولسترول هيقلل هيرجون الكوليسترول وهرمون هينتج هرمون التستوستيرون دي مين عنديش مشكلة فيها خالص فالحاجه اللي بتبهدلكم ريض ودا بتبهدل هو دي الاستش طبع طبع يبقى هو جنب. قول لي ده قصه بالله وال وال وال صور هو ده صور صور صور بس ده ده اللي بيطلعه ال SSH بيطلعه واول يوم يوم الـ يوم الـ يمشل اليوم يمشل اليوم. في, في كل إذا حصل ذلك راح نتجاوز في مشروعنا، صحيح؟ لأن كذا المشكلة دي لسه جي لازم تمر. أولاً كل مسك هذا ورمود على كذا دموي، مفرج جداً. المفروض أغرق من قبل رخيص. هذه دي كان اللحظة ترونس المشروع. هذا راح يبدأ بقى عشان يجيب الشمال وراح يعمل بعض الأسئلة زي ما تبي تجيب ميز و كذا، و ما فأنا فكر هذا مثلاً رح جايبه مثل مظن الشاب مين أشرح رجاء واضح معناه رح تطلع عليه معناه هو ومثل الله الله الله الله الله الله الله الله the tree. ويشجعني ان ليش اللي هو إذا ما بطريق حاجه بسيطه مهم جدا للمود بعد كده اللي علي اللي هو ديك جاست بري اوبريشن اللي بيجي اهو مش جاست اللي اللي بعد كده ده طلع دي بري اللي بعد بداية في البدايه كل ستدين طبعا الناس ما في في 21 قمتوا في نص الايه السايكل طيب ليه الـ LH. LH مع ده الـ بعد كده على ال اتش اللي مين مع ديتج ال ال ده بكثر ده كتبنا عليه وبعد كده خلاص هو ليه 1 دي بس جاست دي زي كان لكن بروشترون متر ثيل لعصر الكوربة لوتين فسيح ماذا نعلم؟ ماذا نعلم؟ هو ليس كبير؟ فريكورتي هنا فريكورتي ناول هنا فريكورتي حادية كل ساعة كل ساعة هنا فريكورتي ناول كل ساعة مع أجلد. هنا فريكورتي أقل كل ساعة أقل بس ساعات. يعني أنا في وقت كل نقول ساعات. هنا كل ساعة هنا أقل. هنا المدرعش ما هنا الجديد المدرعش. ولين بس ترى الصواريخ بستار هنا. هنا مش شايف. شو المدرعش؟ وقالت لي. أنت ما أنت عارف إنه قندرت كتير. أوكي رجعت. دبوس رجعت. أكس كل مرة. ليش تكرسي؟ أول حاجة بتعمل FSH. يمد على 8. لازم ييجي معه بروتين بيش. لكن كل حاجة كمان زيادة زيادة زيادة. نحنا اله مع هو بيظهر بطبعي فرشستون فبرشستون بيظهر بطبع اف وبعدين اله اف سيتش فتخبكم خلاص مش عايزين ندوس الصيف الثانيه لكن انترنت والفرشستون ليهم قوي جدا امتى في المثل اللوتين مش معنا عملت مفونكشنو الزقوربس اللوتين مع الاخر جاي تويتشون اللي بعدك بقى وبيع الصيف معلش ده, ده ده كل كده ده عليه على الاكل اللي هو لازم له فوره دي يبقى كده متصل ان شاء الله وشايف اكتاف راسك ان شاء الله كده لازم التكيه تكون على كل كده كبير كده الامر برده فلك عود بين الفول ده فيه الكل. الكل. ده موجوده فين موجوده حوالين يعني بيقول الكورن ده بص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 نايمة. كلها نايمة. كل الهيبسة هطارش من 400 الى 1000 فولت كل 1000 فولك خلي بردنا بكتبت ب1000 فولك لكن لازم هنتاجه واحدة بس لنمعيش واحد بس خلي ايه؟ عشان واحدة تطلع والواحد في بس بس درس الميل من الملايين المتعددة 120 مليون ولا حاجه ذلك يطلع يتبع قوانس كورت منتهى لكم الإلكشن في, في الفوليكين ديها تكتبعها من كل ألف فوليكين متجين واحدة بس وردها بيخالها إلا إلكشن قوي متجين أن هذا الناس قوي لأنه فوليكين حلو كل حلوة ما تجدين شكل مع كل شيء هيتبع ألف كلها بولف أولا هذه دي كلها يعني فرائد فرائد يعني فرائد شكراً لديك أصعب الأول أسنى هل داي عور عن ماذا؟ هؤلاء عن اوهم حواليها الوصفة الأولى الشيء الوصفة بين هذه عنا البريموديرفوليك القسم اللي هو اللي هو وبرع وبرع عن يعني فنجل ليير. فنجل ليير كل مين فويت الى الناشطة غير هتنشتش عبداله زي بقى تبدأ الأمر دي حواليها المادة من إجلاد القراتين تسمع دولار كليسة كده كده كده كليرش زي كليسة ناشطة تسمعي الدولار عشرينة الى الناشطة كده الاسباد لاتني عاني هو ايه من مش يوص كده كده ده, قوي. ده يطلع اي هذا ما بدي أخلص السلاجستا. فتبع هي بقى قد بقى, بقى بقى, إيه؟ ده ده ده بقى, ده من بقى. ده أو من المرات جات من فبتكون حواليها مادة غريبة اسمها زونا في الجسم. مع هذه الفترة، الحالات في الضغط في الرأس في الباليفورن، بتحول الجلد إلى إيد كاسيل، إلى إيد أو وارق نادي بيقولك ده انا الدرس النهارده اللي يبقى فاهم ان هنا بتبت حواليه ظاهره فسكه الحاجه بتحول الزيوده من سويجه حتى لو خدينه درس مع الفكره مش قادر ادخل ايه ده بقى يبقى هندخله في من الميوزيس اللي قلت انا كان سؤال مهم جدا في <صفيق> ال اس دايما قلت لكم مش هتتوهوش ما تروحوش جدا جدا الحاجه حتى مهمه قوي فعايز لكم بقى الحاجه اللي هو المايوز والمايوزا ايه الفرقه بعد كده اول مره بنقول ايه ودي برضو بقى الترتيب بصوا Yeah, yeah, yeah. And this وشانس كلها مستقفية ثم بعضها اثناء أنا فيه. ثم كده فيه هو اندسان ثلاث يعني انا فيه انكتاب النيكس وكده فيه في النص كده مع بعض فكده دي كده هو واسقائت البرشوائي شو غات الانتو D الـ profit of M1، غات الـ ما تخش الـ دي وقفة اسمها نقدر، اسمها نامات الـ first اللي هو يعني ايه دي هنا الفرق الجينات كلها كلها وقعت البروفايل اوف دي هنا بس هو اللي انا بعد خلاص كل هنا كل كلها كلها تأتي ببقى عشر سنوات ام اللي يخش في العسلية سايكل ممكن يخش تكمل بعد كده لكن خلي باتهم ويعملها خمسين سنة لسه عندها اوبا وفن بروفت ام وان معها الكاترة وهذه باتهم فهي اوبا بتاعتها كلها في بروفت مش هشوفوا نكملوش ده مش كمان ده ده, ده ده هي من بروفيس ايمن اللي جاي من الكيمياء ده بس بري هي, هي هنا هنا أو بعد كده في المكان مش يعني هنا وده دي ولا ما عندك ديتنا هنا ديتنا برايمر و أوساي. في برنامج ديتنا تكادري و او خش في البرنامج ديج هي قصة في البروفيسور هنا. شو لا طبعا في على الجوفر هنا لازم تبدي واقف البروفيسور هنا. دايما لا تخلش في, في بيولوجي. منها خليه واحده هتطلع باللي اللي هي ماتشور ريسيرفد هتخلص اللي من B اف البروتكيست ديشن هي الميتاتر في يا استاذ ماجد بولر اي خليه فقط لا يعني في واحد البروتكي اللي هو في ال اللي هتطلع منها لها ديت هتخلص مين هتخلص m 1 بصوا شكل اللي دي وبعدين وقف فيه وقف فيه المتو. فيه على كده حضرتك خدتي الاحتراق و في واخد في الميتاسف ممكن تبص على كده لكن لو تحت الجو والبرج ساعتها بس بعد ما نخش البرج جوه ساعتها بس يتغفى هتخلص السكند اوجنيشن وتطلع السكند ووتر بودي طيب بص كده البرج جوه مش ده وقف في في ال ان ام 2 اهي اذا من الاحضوه ايه ال ان ام 2 اذا ما ازاي طب دول ثاني واحد في ايه كمان ثاني واحد فنجات بس اوض دي من القسمه وخلصنا ايه الانتوفير في اهو وبقت بتير تمام وطلع بقى الكاسد بودر فادي اهو الخلاصه ان اللي بيحصل انتفاخ كله امتى بعد الفيرتيلايزيشن بعد الجاوي شاء الله بالاول محاضرة ان شاء الله بعد نعملها لا تاني مرة تانية خلي بالكوا ان في مين يعني مثلا اللي عندها كلها كلها وقت في البروفيس 1 اوكي على ولا بنخش في الجيبركي وطلع واحدة عندها بروفيت كده خلي بالكوا ده انت الوحيدة اللي واحد والانكيتيف ام 1 ودي له كيت اوف ريس موديل في البروفيل الثاني والميتاكيت تقف على كده هنا يحصل اوبليجيشن على هذه الهيئة يحصل اوبليجي وبعدين لغاثره لو ما وهي ام 2 ام اكسلوبيشن ده كيت اوف لو ما لسه ما شن جاءت اللغة دي التفاني وحما خلاص هم الله تكتبت هنا ايه؟ تكتبت بودر بودي معاها تكتبت بايه كده فيها من في السؤال دي, دي, دي هل البرتاليشي بيحسن بايه؟ مكتير السكر؟ أنت مكتير هوبا؟ طبعا كده أول عبارة عن ده تشواني باوران بيشتغل ايه بس يا سيدي التوست اور ذا كيوت ما مع السكندري اوسايت اللي في ام 2 مع السكندري اوسايت فهو مع السكندري اوسايت يبقى عن في ما وا في ديكسيد او اه قولوا ايه من بي 1 البروجكت 1 وتخش بقى في ديكسيد ام 3 يتم الاوبيريشن بس, بس لا 2 على عليه على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 لما لما نخرج صح ولما نيجو اي واحد يسكت خذ من الصبر بقى هذا أو بعض ربنا صار لي أي ايه طيب كذا يبنح عليه نعم نعم بعد ما أنا هذا واحد يبنح عليه طاح ده ده يبقى الفكره ان لما خدنا الاوبيريشن دي تحت بقى طلع اول صاروخ غير بعد كده منظر كده طلع اول صاروخ عشان طلع ليه في الاختلاف في اول ما بيطلع بقى احتفال بقى لا معقولش يبقى مين معقولش يبقى بيطلع بالبط ومع يطلع في, ومع يطلع في اللي هو اللي هو يبقى بقى, بقى. يطلع مع موليشن جوست فري اوميلاج والسيكل Just after first we'll that one. We start in the second one. We do second the bodies, we are starting a mature jest Ashwin Sallallahu Alaihi Wasallam, man, world with so like coward like وعندما يكون في السنه المسجد في السنه المسجد في السنه المسجد في السنه ينتهي في السنه المسجد في في السنه المسجد في السنه المسجد في السنه المسجد في السنه في السنه في السنه في السنه المسجد في السنه المسجد في في السنه المسجد في السنه في Waszą potrzebą jest tworzenie szalonego oraz malarzania. Tak, nie, nie, nie, i عشان بقى تيجي كم تسع كيلو خبراتي صار من كده عشان كده لازم لا بس ولا شيء ولا حوشونا نخبل بس حس ما هوش قوي عايزه عايزه متى ورقة حلوة لا الرموز ايه يا او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 وقالوا ان الجرايوزه تحولت من سويما الى كيوبيتنج حلوه يا باشا لما تيجي تعني كده انا واحد دلوقتي هايكبر انتي جرايوزه صح انا كده شيء سلس نص حتي تحت الفتره في افكار تمام اي صوره لو مفرطنا بين المنتخب المصري ايام المصري ومناخ مصر دلوقتي معا... ايام, أيام... معا... معا... ده بقى بقى سته بيقولوا ده ده جدا يعني ما اتحش حاجه ما انت بيقول لك ده ده باذن يعني نفسه كده كده ما أيام ما أي أي شيء مع من في كان في مع مش المفروض الاول خالص المفروض في اول فور كده صح تبص تصبر انت الماتش الجاي ده جت ده الماتش اهو يلا يا جماعه يلا يا شباب نعد الماتش وجد بقى ايه واللمه ايام انت كده بقى يضرب ايه معش لهم صوم عذره وصوب ينسى الناس كلها هيبدا امتى هيبدا ليه معاده جت فهو التريقه كانت كده ده بقى بيترن انترو كانت كده كانت انت بقى انت تخش ده مش هو قال ...daję kiepskę to be differentiated from surrounding i to jest ...profit. ...best to safe you. ...take. ...hazy fińs... ...wyszczemianie كتب. كتب. بعد شوية عشان مين. من مين. ده هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص في ان يكون هناك شخص واي ان عشان هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن موشي كذلك عناكت على الجيد بس ملاحظة شيئاوي اه بس هل جديد من اه كده يعني اللي كده اه فوق دي ده ده هو يعني ما يعني على ربنا ما اتو توفي لقطه يعني بص بص من, يعني جدا. من ايه يعني البو دي بتست كويس انضربها بعد كده ايه اعرض اعرض عمده نعم هو صح اكيد يقول واحد رجع كوره لجديه اكتشف خلاص والضول الثاني جابها اخري ما اتخبرش العرض اشار كل الكوره ضل خلت الخط فشط الجول يعني والله ما خلتش والله ما يعني تذ حتى كنت نحن حتى يعني حتى يعني ماتت ماتت ماتت ماتت يعني يعني ماتت ماتت ماتت يعني ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت ماتت طب انا ليه بقول الكلام ده الشركه دي يعني مرضيه جدا طيب السجناء بقى ده ولا ايه ان لا على, على أدي بقى بعد كذا يبقى في في في ما عندك هذا؟ يعني ما عندك هذا؟ في كل كيلو تقدر تأكله؟ أدينا كذا؟ مثلاً انا كذا هل تستطيع أن تكون بها كده سبيت اهو سبيت كده هاديه سبيت كده دي. فيها إيه وفيها هنا سبيت وهنا سبيت وهنا سبيت وهنا سبيت وهنا سبيت وهنا سبيت ايه العفضة؟ اسمها إيه بكار وكان أستاذها سويقي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 الجماعة غاتة من أنت؟ ما من ما؟ شو؟ شو شو من أنت؟ وشقدر اس do لو انت لو حسيت في الرسمه مع اري اومناتي فوري دي وحدهه بتاعه قطراء اثنين سم دي وحدهه خضراء اثنين سم فاليه كل معانا طيب عشان إيه. ده معناه اول حاجه هجيب ان في ثيرمل كوين ما كانش ازاي ترجع لي يوسف حلو الحاجه ايه كانت كلها غلط ليه بص انا بس خلي بالك بقى ده فين جاست خليه بس واحسب ال هتخلص الايه المؤشر البروفيت والديتيتي والانفيتي واللو فيز والبروجكت ديتي والميتاداتا تبقى فين في الميتا فيز هتخلص كده على بو خير السنة السنة أنا جت لك خليك وبعدها بعد فوق خلاص كده درجة وصحي جت ساعتها NM2 طيب بعد بالكم إيجادات كتيرة أولي تطلع إيه إيش كتير مش كتير اكتر من كم من دي البيضة غير من طلع ايه؟ ايه طلع ايه؟ شعر F, F, A, T, C حلوة فهذا الخطوة جاء بيبقى يكون حدث ايه أوفليشن ما ديش بيه يقول لها حدث أوفليشن اوكي؟ النهوذة اللي ما حدث جدا جدا جدا جدا جدا نحن حدث ايه ومش كمان كمان من أوفلي اول حاجه بالادره ال اتش ماشي ده في الكتاب هنا بصراحه واخده ايه بالتفصيل ومادري مش علي جدا القراصات بعد كده فتقدر ما نقدرش ان برضه يعني طهر بس واحد ايه هو كده ولا خلي مش مهمة؟ فهم كده بس يعني القصة إنه هي إنه حد شاف شقة اليد الولد مفوق هو قديم بس ال L H D حد قديم فلا حظ ما في ما بحظر هو ده قديم حد اسمه ال يعني هو شو شو في مدى الحظ المعافية تشغل تقلقي التسامات وقت في البروفيل ده اللي جه دور لوpostgresql بعد كده وديت مع يوم خلي كل كلها ازاي يعارف النقطه الحافظ تمام lh كوليسترول يعمل كره الاسس اش يمسك الجوجل وكلايوزا يمسك كويكي اما بكثره بيطلع بروستر ملزم بروستر ملزم زي عملنا ايه كونتراكشن للمايو لجاتسين يالز نعم جريئه الخطه دي كمان ليه زي امه تور انت في البريق وملازم يبدلها فبقى بأسر يكون هو دي تمام <تبعك> <تبعك> بقى ناسع حيبت الكسر من موجود في الـ ويبقى من قرص، مع الـ يبقى من الكوربوس هو دي عليه هورموس ماذا بمثل؟ حاجة مثل يجاهل كذب الحمد يجاهل الحمد لقد رأيتها ببتأ ليه شخص مين هنجزن؟ لقد كامل لا عيشة لا تطلع، تستطيع أن تتطلع يرى لقد هو عليه جدا وبعد هنا السباعين الكورب السلحة هيموت في بسهن كورب وهنا من كورب السلحة ويحصل إيه؟ ونعيد مرة ثانية بكثرة الورفيلة دي يصدرها وصحة هل تحدى بها لذلك كده؟ هنا أحد على مستوى الجمال ما يعني كلمة توجع على بكرة هنا ده كتب اسم كاتبه مستوى الجمال يعني لو هاي خاص من لأن الجمال اللي في <تصفيق> ال الموضوع كله بص انت بتقرا بالدار قاء ولا تيجي من بس لما تمشي كل احسن ده ايش بدائيته تمام ليس عندي هرمون ال اتش ولا هرمون البروستاجلين اللي مكانه ما لك ال عشان الارم م ده دخل الخلايا الكالسيوم في الشعره بتاعتها في عايزه الاوبليشن والال اتش عايزه في درجه ايه اسمها لوجيا في في الدرجه في في هذه لا يا جماعه لا بترش حاجه من ورا بترش حاجه يبقى فاضل الله اكبر اي حاجه بترش بكده اول حاجه اللي جاتلا السيمونال فولت السيمونال بقى السيمونال عباره عن هو السيمونال في البروفيت 1 1 في تمام؟ كل ش في كل خلايا الشمس واحد ونصف ايه تبعيد الأ نشول ليش أقول لك؟ واسع من شوية إثنين. عندما الخلايا بردت. طيب. بعدين ثلاثة عشر شهراً تعود جرادوس. ثلاثة من هم جد. تسيب. يلا بعد والجوليون سبيسي والكوان أنتر إلا إيهات طيب الكيوملس ومعرف ما بعد كده الكيوملس هو أفرس مين غلط؟ الخلايا لما في تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي راح طلع S H ظهر اللي أول لغز، أول الفك تمام؟ 1 عن عن الميتة أو كميس. واسع. بالسنة اللي الثاني كلام تجوب. مع التوأم من هنا في الميتة كيس في خلاص كده. عملها كل جنات باوي F حتى F F يستجلب مولفين من بعيد من بعيد الفرق. يعني بعد كذا بيجي لك عدد كبير جدا. لا ترسله إلى ما في السند. لما يكون فقشا تطلع تروح. كيو. عميليش منو يجيب. ما عندك هذا. ما عندك هذا. من بعيد جرب أعياش نحفل بعد هذا. آه. فكرتيش. يرجع تمام. لو حصل حامنا يجرب معنا اللي صيام بعمره 10 10 صيام ما الله كان متحم. إذا قدر اجي تسوي نص درس من ألف وعشرين. عشرين أول صيام. صور. صيام عادي. أول ليه ليه مش باقل. مش باقل. ليه؟ إيش معنا اللي ترى ليه يفضل والدرس عملية بس عاوز صيام. إيش الاشمام اصلا بيجي بيجي على الشمال في دوله بتتعلم في الاشماليه في الديكه اللي كان اسمها الشال طبعا قالوا ان هو لاجي في الديكه الاشماليه انه مثلا كده الخويا كان في ابو واحد هي شوي. بيبقى شويه وناس في فرد واحد كان ناحيه اخو ده هي جوه طبعا دي طب ربنا شويه ده اكثر شويه معايا ده في المرض دي اللي ماشيه قوي في دايمًا بنقعد على ده ده مش ديفو في حتى انتوا في وقت الايه الفتره اللي هو ده براون ربع ساعه ودي حاجه بقى ليا انا مش في ربع ساعه مع عشان راح a to mam, właśnie, a dziś nie jest. Ale jak jest, to jest, to to jest, خش على الكيشن على الجينود طب انا كده ده لو انا مش معايا قوي او لا مش معايا قوي تربيع بس قدر خش معانا في, في الكامبرك عشان مش عايز انت عشان هنا بقى الكمبيوتر التسيولوجي عند الكيتا يخش في فاللي بالك انا بدرا كل فرنت اند بتاعه كلها هتموت مش عباره عن اف اي تيش ده ده ده بالخريج هو ده السبب اللي هنموت ايه الجريشن طريقه القدره ايه قدره عادي بقى عقله مين فاضيه للناس ازاي يمكن فهنا في جزء الفرنت هي بس ان كل صفحه زود قوي ايه ما عنداش روضة شغالة فالتراكم الـ androgen ويموني الـ موضوع الـ folicid أي سؤال ثاني <تصفيق> هو الـ هو الـ ازاي يا ان من الخلي هش في كل الخلاقة موجودة فبيننشطة كل الخلاقة كلها في لكن السؤال مين عمال يعمل في الفاي كل شويه يجي الاف اس اتش فده بيعمل ايه فقال لي ايه ده بمعنى كده ده لان منه هيحصل في ترقق وهو ايه جوه الطريقه كلها ما عادش عندنا بروتوكول ما انا ده بروتوكول عندها حفطات الاف عندها كل كده بقى هنا ده وهو ده من القليل من المشاكل الأجر في العشرة ها؟ مرة بالله أحياتها بكتبت لها عزيزة تبدأ جدا ومعبار ده العشرة النهار تبدأ مرة تانية مع النهار والله النهار ده قاعد والله طب هو ان في شي حاجه اللي انت مشيت ان شاء الله باذن الله بقى تكمل تكمل بالذات في الكاش لازم تجيبنا في المجال الشطي كل حتى كل في الوجه الثاني كذي، في هذا كده فرموه يكبرش ودهش، وصنعو طالعة كده بقى تقول له مجوز، نسخو شاطو، مشتي، نتحين، ركبتة هذا رخصي لحق التحين. آه، شكله كذا، أنا عارف إنه أنا يعني أشوف معي، يعني هذا إذا ده ده، الشخص ما بيجي ليجي تروح منك، أنت جاتا بتعيش، هالكلام ما أنا بامتصب، وقيلا كأنك المهم، الناس اللي فطبعا لا الانسان دول خلي بالكوا ايه المهمين أقولكم ايه فانا هدفي ان انا مش الحي لكن عايز اكتر الافكار بتاعت بعض بتاعتها مهمين مش ممكن يا جماعه وراكم تشوفوا بقى اسئله البيو دي عباره عن موضوعات كتير جديد ان احنا اه سؤال سني شويه سني لو بتاول كذي يعني فريق ممتاز بس كده يعني مالت سني او بيرس تاني عايز كده ايه يا يا كده كده شويه كده احنا تاني حاجة ده كده دي تواني دي في ال اف اس تمام لكن في الصفحه دي بعد كده من فوق كله كل فوق كله كل الـ او اتش وال اف الـ في, في واحده في الديت واحده البوليتلر ده البوليتر في البوليتر في البوليتر في في لا سياط اتيكو اف اتش دي بعد كده بيدخ في ال اتش بس ده بقى ده احنا يطلع يطلع وال كلهم هند ه على لكن هيدي بقى تيجي بقى عشر عصر في ليد ونشوان بدو كيف وعلى بقى لما شاء الله إن الترسيدشن هذا اليوم مهم جدا يوم الإمبراطور شاء الله الإمبراطور شو هي ماي سرعة بقى هي مع الورمان تيتش تحمل ذلك اليوم ده هو اليوم الإمبراطور بقى في أعلى درجات عشان يا تلميذكم ناخد بعد كده مش فاهم يوم يتكررش بس بعد كده ال 1 والكل نعمل ان برستوب ان ايتوجين في 21 او تمام بنخش بقى على على او او حواليها من لكن إذا جلست في زيادة زيادة وسوت هو النوعين من الخلايا يمرس وبيت جلايوزا. أتيج شبكنا هذا يكون قار. فلعمتي كنا وتيكا يعني والشباب عندنا بروستون برضه بقى ايه بعد كده -H. ال اتش ال -E. ال على طول ال اتش فيتش فضل فضل الاومج ويفرد لليكويد ال اتش زود البروستاجلاندين اعلى كونسنتريشن عطل قدره طلع دي الاومج والاومج كده قرص ده سبب والله اجتمعا وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشم دابليو دابليو دابليو دو دو دو دو ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته